لا سَوَا فَالْهَمَهَا فُجُورًا وَتَقْوَى وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّى كَذَبَتْ ثَمُودُ صُول اللَِّلَ قَتَ الانِ وَسُقيا فَكَذذَّبُوه فَقَروهَا فَدَدَمَا عَلَين وَبُّوم بِ بِنٍ فَسَووهَا وَلَا يَخَافُ وَقُبَ